آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأغرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون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 وَدَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِمِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ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 129. إنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيا دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 يتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أَفَمَنِ الْقَافِنَ لْخَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي أَمِنَيَّ دُنْيَا الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شَئَتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 اهَوَامِيٌّ وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا دَاءٌ وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَنَقْدَ أَتَيْنَا مُوسًا كِتَابًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ مَنَاعِمِ الْصَالِحِينَ فَلِنَفْسِهِ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 وَإِمَّا مَسَّهُ الشَّمْرُ فَيَأُوسُ قَنُوصُ وَلَئِنْ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ أَمَسَّتُ لَا يَقُولَ النَّهَذَالِ لَا يَقُولَ النَّهَذَالِ وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَالَ إِمَّا تَنَوَّلَ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ الثاني ونآ بدان بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد تنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِلْقَاءِ رَبِّهِمْ